الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعقد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعقوا حُلُّوا نَشِئَهَا مِنَ الْحَسَا وَمَاذَهَبًا يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ فِيهَا خُضْرًا مِن صُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا على الأرى بظ يحوي ك فرتَ بال الذي خلقك أك فرتَ ب الذي خلقك مناب ق من və ləqəb كما خلقناكم أول مرة فلزعنتم أن لن I catral الرحمن الرحيم وربك الغفور الرحيم لو يؤخرن بما كسب